أعرض بالله من الشيطان الرجيم أو لم يروا أن خلقنا لهم منا عملة إلّا ديناً عاماً فهم لها ماركون وضلّلناها لهم فمنها ركّوهم ومنها يأكلون ولهم فيها مناقع أَفَلَا يَشْكُرُونَ وَالثَّقَلِينَ مِنْ دُونِ إِلَٰهِ آلِهَةٍ يَصْلَعُونَ عَلَهُمْ نُصُرُونَ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُم جُنْدٌ مُخْبَرُونَ فَرَا يَعْجُبُكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا أَوَ لَمْ الإنسان أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا فإذا أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ وَغَرَّبْنَا لَهُمْ قُلْ وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقجون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كون فكون فسبحان الذي بيدي ملكوت كل شيء وإليه توجعون نعبد الله الرحمن وقبل الله عز وجل نعوائد الصلاة في قراءة سورة ياسين قالت تعالى هل لو دنيا اولا يرون مينا الاركين ان انه خلقنا انهم اودلهم لاجل ان يذكروا مما عمل الولي ايت سميت اي دينا غمهم نو ان عامله او اودلهم ماركان نعمه لي او لها ان عام تري مالكون وضللناها فمنها أن عمته حجرا ركوعهم قريتان قاروا هالي أو ومنها أن عمته حجرا يأتون عنانه في البكيرية سوى جريعة عن هذا يوحصين عنانه وذلناها وأن الله يريني أو أور إنفعلك الميرغوس فانجرها على خير استحساني أو فريسيني أو وذناي أنت أنت استفسروا فأنا أعطبوا الوكالة اللوني بكرم إلهي سبحانه وتعالى حدوثوا فقالوا الليلين رغمان انتطاعي كرم فمنها رقبوهم فمنها ان عامت حقا برقبوهم فرصان قلوها هذا القرآن وقتها عيات كانت سويدة بيان دقارقا عشرة وحيدنا وهو حناطنا يستنوي، مسكين لجواه ما يشتغله، لفكرة يجو إيرادي وتحمل <سؤال> عط العرب <سؤال> لم تكون الله سبحانه وتعالى هو يخلق ملاط عالم، مرتقي رأيه كبران ومنها يأكلون أنعمت لما أنجبونا ويوجئ باللون يو اللورد باللون يو أرجو باللون يو وراء مخيله فيها أنعمت لفه منافعه بلي منافعه تربان عني هذه يصور هذه يهيب وَمَا شَارُوا وَلَيْسَ عَدَمَ أَفَرَأَى يَشْكُرُونَ لِإِبْدِهِ رَبِّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَطُ وَأَبورك أين كسكنوا واتخذوه وحيث ما يستن من من لا إله إلا إلهي تتركث آلهة الإله يا رب هذه آله هنا يقولون انه ركا عابدة هناك كل نصريا مأولا وهم كوا عابداء بالآدم كه وهم أصنامت وحيويين جنت عيدا نكبرون والله سحادرون أصنامت وحيويين وانا يوصوا حادرين يغاد دكاة يواليس وانا محيو تركها يغادوا ايه العالم ير وصلاح والبقئ يوهوين والبساطة اللوه جئيني يالو وقريها ايها او حباي تيقعيني حتى دخصيب او خي له در فيها قادر تي هدوو كره عاړو يو كه دتو مته كسو لا يسبحون النصر و ثنمتي ان اي قون مأودا وهم قون ااودا يويي اللهم اصنامت و طيبهم جند ايغا با وهو مقدرون الله سو حاضرو الله سو حاضر هي او وادي اي ريلانتا لو ايمان فصل كات لو فصل تراي جلو وهم اصنامو اللهم كون عاودي جند بريهن عيروم محضرون قيامة الله سبحانه وتعالى يا أصنامتي والله كأنه يمشي لباس الثامن في عوضك بلا تمرد في يا أهنتي يا مشاكل شيء الله ترى وهم يا اللهم تنا أصنامتك وحيهن جند محضرون ila ma weeyiiyo ila u soo حاضر ilaaniyo fala yahay tan mabni kanaadahu sallallahu alayhi wa sallam ha ku murgin oo yidha ku muru galiin qawluna hadal koos ay ku leeyeen shaaciin iyo إن سات ميوس أن أن أنو خلقناه إن أعوري من نقطة إن كعوري من إن كعوري فإذا هو واقف ترى وحي عن رف كعورا خصيم ضال يوم مبين جودي سعد عين مثلي أنت بلن خدش أنا ما تمان خد وقي خرف قال لقي الجراح رسولك وعندك كدليل قال لبلا بلن رب بلن رب بلن السناديد وقولي شو القميص بس قصة لا نجلس إن إن جاء ما بدأ نهزوه ما بيقول بالدار سال رسوله فرس فورها وادي جاي أوذي من الخلف في غوي ورايح يعني خلنا نقدر كل حتى من نوم مسلمين في الجلاد أي رسولكم إلا رسولكم أي قلص لحظه قدمت انتي التي سواء صدع وعرض مرق قال كاسا ان فلا سو قال ورسولك وجيته كبربريه ايا وسمي ما شيكت وها ان ان نولن ضلطه طاع مقتم مرق فصا وكان نقن سو قال لي والضرب الاناه والنوت سمي مثلا فارق الى وسوق ابو رك قالوا وقال ما يجل احترام ايا فا والحال هي لا ترى اي بربره لا بربريه تنولن sati qol waxa lagu jeebtaa ugu jawatanayna xamadu iyo xihiha rasulku u joway salaam markii boo wuxuu yidhi ilaahi ba inta aaliga waxaanu ku soo maray bohadan narq geeyay warsoolku salaam qadib waxaanu xaloom مخلوق هاesy قولي العلم فب Leben ايانا يعلم يوم أن ن explicitly فجاء ، من مجمال اهو سیم إذن ذاهب الذي لέρنا منها الذي شد به نور الدول ظاعدا يعلمها أن خصوصاnga Cenار faze هذا إadasأنこれで hanrowa فرصة من أن Events رامي بالبعنة يلخا begitu schف من الوقت الذي منذ فخص منذ AB12 من قالوا بسيطة وقت لا بسيطة هذا يصبح الذهاب ilaahi subhanahu سبحانه وتعالى yeqoyn dab kashiley aya subhanahu wa ta'ala kunnooreen iyadoo sida qariibsanay telefoon ma qoday oo burburay arrada ku cuntay ilaahi subhanahu wa ta'ala soo waxa qariiba كان kase albaalihi subhanahu wa ta'ala iyo qowra iyo baray keyf qayb waxba dadayay dadka aad dibaaliyaha dagan oo waxa waxa loo kartaa laway keyd qayno halka la soo goeyay marka saar istafaqay labada jeedid midba wa ta'ala jeed qayno la hadana halkaas la oo gaajo dhiman la hayaan oo rook ku dacayay iyo tiin hader oo dadka qala oo qeynay si وإذن نورين ووله أوجر الصان ووله سبحانه وتعالى أوجس أوجر الصان فبسم الله وتعالى ورب إن كذب الإلحاد لتوين كذب في نمشي جري أستري جيدا على غير الطيّن نارا مبينة فإذا أنتم فإذا وقتكم أنتم ملكو جيدا الطيّن بدفوق دون فرسان إخوانه ضب خشنة أولي السميطين الذي أله خلقت موارد أور والارض بل كعوارف في قاعدين من الأول على أن يخلق عنو نورين مثلهم هي وكله iyaga iyo gaawor markuu horey oo kale oo suu dhaayaan ka dhigo liisan awooniyay hadii waxa iyagu oo وليس نفسنا يقول في خلقاته مع وقته والله يبقى على أن حلوقه هنا أبوال مثل البيار والكالي فلا هو وهو الإله الخلاق وأبوال بضن العلم وعلم البضن إله إنساء والمخلوق أبوال حعب المخلوق إساء بضن كرب بضنة وحيلاه بأور علم البضنة هو حعب مخلوق إله أبوال نضع برعوك يهيب سبحانه وتعالى في الهي. إنما أمره إلهي أمر كيسه إلهي أراد الشيء أنا مكن ضار الشيء أن يقول له وإنه قل شيء كن أهو فيقون واحد أتغريب سنة يسام بألي كن بوضايا مثل رفتي إيه. إيه. نفتي ويسيئ ماني وإحلي الله صلى عليه وسلم ردنا سوى الإنسان إنه قلال مال انك قبله لجلي أي نفتي إله يمكنه أمر كيس والله إنت هو إلهي سبحانه وتعالى وأن يقول له كن فسبحان سعالى فسبحانه الذي الزهن بيه دي قاعد عند القسيميري ما كنت بكل شيء شايكه تملتي وليي حجي فات ترجع ليدين علينا يا سبح حجي ليدين علينا سوره الصفات وصلاتها ما تكثر دقي كمثفوسع صفات يا رب لله سبحانه وتعالى قبل الواصفات والملائكه التي الداي ملائكه عند ربها صفا وصفح ملائكه لله اكل الصفات وترسل فانا فديق فريع خشعل لله سبحانه وتعالى وفي الصف كان قد غمرت سلاسل كانه كصفوف الملائكه اي رسل الله وتاع الرص صفنا كان صفين ملائكه لله هذا الليل فالملائكه لن يكونوا الجاجلات ايت حينيتي بالسحاب ضروره حين الزجل حين ضروره بالسفر اون اسيا ولا مراك ماي باو فالمرأة من قبل التاريحات الأخيرة ذكر القرآن. القرآن كإله مسؤول من مريض ومسؤول مراية أخرى. أما أخنة فالجماعات جماعات مؤمنين من قبل التاريحات الأخيرة ذكر القرآن. هاي المراية تلبر. إن صار من قبل جواك وإنا إلى هم إلهين لواحد ومشرك صبوط ما كي سما الله ابو ولا ارض كي ويا بينها وحو دخي ورب المشارق مشارق لا في ابو ري سبحان وكان قرخو اي ليلى هل ميل كومه دخله وي وقمر خبرته مرتا مرتين عاصم مر مر عمرتا مر ميل فرق ميل مرتا مولد كو دخايس هو كل دونه المشارق ود عندي سبوخو سبوخو ربيك سبوخو كل الدنياه لعيسان كان وراح فَرَحُ مَيْرَاهِي كَسَبَ دَهَلَ اللهُ أَبُورَيُ إِنَّا أَنَوْ زَيَّنَ وَانْقُرَتَنَ السَّمَاءَ الدِّيَارَ سَمَاءَ ذَوِي إِذِنَتِنْ تَوَكَّلَ حَتَّى حُقُورَتَنَ إِذْ كَاكَ كُقُورَتَنَ وَكَانَ مَرَّكِ مُغْلِتَا يَمَ سَمَاءُ يَمَرَّكِ خُفْكُهُ مُوقْدَانَ اِتْكُمِ دْمَا وَجَعَلْنَاهَا saydan ilaahay aad iyo diidayno amarkii saqaato ayaa laga ilaalinay samada marka xidka la halka uu ku sheegay labo subhana wa ta'ala xigmaradaw laaburay oo mid uu hawweey samada lagu qortay minnaa Rabb subhana wa ta'ala uu lagu ilaalinaya sanada ku ay soo muqlaan oo imarka uu سيئنسي وأينا أوفي التهادي وأن لرده نتقاله إله سبحانه وتعالى كالجاله وشيطانك الرعاي وكتابه إلهي كل سائل للمركبه وشيطانك كحر مكرايه وولي سان لرده وحزبا وجعلناها حكيه وحن كلقني حزبا إلهي من كل الشيطان يمطلقوا إلهينا يستمر الله غير عنيه ماليد هو إله سبحانه وتعالى ذي لنو لا ما اسم قشيان وشاذن الى الملائيل على ملئ الصلاة والملايك ويقذفون هذين ملايكة الدقيستان وعلى الصوت قنيار من كل الجانب أي على الرسول قنيار ذحورا جاجل الذحور رسال الله قايري والله لا إن الملايكة هذلك الدقيستان ورهم حاذن تحيريهم عذاب عذاب وواسطون تفتحوا على الدائم هؤلاء كدوين بآخرين هذون كانوا قصة على الملايكة الدقيستة وقلوا إلهي سبحانه وتعالى وقصنا يا ورمو حدك كثوا لا يسمعون بسم الدقيسيان وشاقين تيوي إلى الملائي ملائي إيوه اي جمعي العلاق سريو ملائك سحا شاكالو الله إيوه وحا من كل جانب تنع والبا ورنبا الغاسو الغنية الدفور اللي أجيز الدفور سلوثو جايينة واحدة جايستامو ورهم حيليهم عذابا عذاب, عذاب وواطم جوكسا إلا من مدموريا نباش جايستيوه دايستامو خطيفة الضفاية الخطفة واحدة المغربة الضفاية فأسباعوا كالسالهم زي ما هي وحاذ رعي شهابن ورنبا رعي ثاقبن او استيمي waxaan u jeedaa dawaranke eften jeeday xaqiiqay waxaad inta lagu guda jiro taralmay sidayno shirkada waxaan u caan marka ka wuxuu da soo dafaay sawaxino keen si ay u geeyo وخدفة الدقيق، الخط فتوك الملايثة كما قريب الصواة ضفاية فاسعه وحاه رعي شهاب ورن وطاقب استيقظ في طاقب الدوليين يفوق بهذا جد كارنا وحب إتفى يؤو مارك انتو الدوليين يتزيله يو يو يبيني انشاء قري فاسعه وحاه رعي شهاب ورن وطاقب استيقظ فهم إياه مياه خلقا أبور amma man khada an tamuklu qan awarot tamara hi dhulka iyo booraha iyo ay kamidhiin dhankaanta iyo ba dalasa inna annahu kharqanahum iyaga oo bini'aadanka wax ka waray yinteen dhoba xageed laajib odhageeyta iyo isku dhageeysta hada ba gaandow saartaan aadi ku dhageeysta bal agittawaliyah inay beeriyeen ilaahi وإذا ذكروا مكي لوانين لا يذكرون ما يوبيان واذا او مكر اركان عاياتن عايد عيث قرانها مكر اركان يتسرون وتجدث عوام مخلوقه وقالوا حيدهن ان هذا نهر كنما الى هذا هذا ayda amisna markan danoon xaqoonna anaha suraan aro widaaman lafo ayna anaga lama mucuusan maasoob dhanaaya ama aawuuna abiyaa kana maasoob dhanaaya ala wuluyu hurriye waxaa waata naxam walaa soo dhanaayaan waantum wal طعام الفصل وكنا مكن النار تلقين والوينين نعم الساعة قده نعم ولا يفضحينك يا بيلك وأنت من داخله والحال تمن داخله هذول الاثنين وديريلتي فإنما هي صادحين لجلاس والخير ووحيد هالمرة مكتور خلاص فإذاهم وياه وينظرون فيرناء إنك أنت كل دش التاعين وعلى قسط ما ين النار تي فيرناء يوم وقروا الحيدهم مركل الفصل ياويلنا هلأ جنك هذا يوم الدين مالك يا أمبينج هذا يوم الحساب كهول صحي الله يحمي الله تعالى مالك تقول قدوشي صالك أنا قورتي لقصر صالك صحي الله يحمي الله يا اويل لنا هذا كان يوم الثون مالك عصر لجو مرايكتي مؤمنينتي ووجو وصوحي لنا هذا يوم الفصل كان وامارينك كالصار الذي كيوه كنتم الله هيدان به إسترى تكذبونك وحشروا وحشره إله مرايت الله بلغوية وحشروا صاشري الذين ظلموا. لقد قادرها و الأزواجهم يقول الله منك هوا أزواج مع بناها و ينكر وهو وعمر روح والبروح رضي الله عنه و أرضات ماركو أيضا قد خمراء العبد جاي و لا يسوق أيضا لكوة أزواج والأمثال و يسحمدوا قوة زنادها و لا يسوق قوة و حاذجة و لا يسوق خمراء و لا يسوق قوة و لا قوى خباله عجر وقوى خباله والله ملكه على الوحر اياه قاضي اتكو وحسوين جبته يحرم وقوى الوحر اياه على سكانه ماكرو اكسرون الظلم هو الوحر انساسو وحستو الشريطان دالي منتي ايه قوى اياك الله ملكه اللي امتالتها اتكو عملك اياهاي وما كانوا يأبدون انساء سكانه يوهي عبرجين اتكوى الهي قدها يا ملايتي او الذين الظلموا سق كيان القوي ظالمين من صحيح إلى عشية جارده يوجوم وأمسارم قوي سكونت على هيا سق وما كان يعبدونه وهي عوجين كانت ومن ذي إلى إلى سق كي سهدهم مطوحان فستان إلى تلاذل جحيمي جحيمه وذرة العمر سق إليه ده يا سكانه جحيمه وذرة المريء على بفريج يوم الجحيم الله نار تمركي كل جوسي وقتلنا القريه المرهين الى اي حد يشتهي والساليه ما كان ربكم قد قال لكم لا تناصروا وان كان دنيا دي جه واخوان سو قوانينايو وكبعد تجو حين جريو السلام تدي جه هو ما ايدن كو لا تناصرون ايدن تكون مستريين بل ان تكون مستريين تتبع هم اليوم أدون تسوى الإسلام كمينة إذنية إلهي يسد إبانك و الدينة يسد إبانك و شرع يسد إبان رسولك و قامت تنكيس يسد إبان ما أنت إخليين بأليه سبحانه وتعالى لكن هو بعض على بعض كنتم اعين يمين الحج ميك ومن حيك وراء خير فودين دنك خير ودن فماتان باد ودك خير ان نجاوا الديون وهي خير ودن دوجي او نغو تشاج جبت او نغو ديري جبت او قد نوتفي سبحانه وتعالى قالوا خي دهن واتابعينتي قيل اس اا ذلك انكم انم حدا هيدن تاتين انا كون لوغي عن لعين اليمين حدا خيطه وضر خيره دنب مغفره ده وخي الله لو غنوا لها بدل جديد قوي متى طاب او ها اني ددكته دمان او ملخ لو اها قالوا خي بل أنكم مانا الى اللومينان وخير تمانا الين دي لم تكونوا ميدانا هين المؤمنين هين كان المؤمنين هين هين كان الهي إيه كتابك إيه رسولك ايو قيامة ايو وما كان لنا بيضيحان ولي هذا القرية السوا كوي واحداني ييو وما كان ما هين لنا عنك عليكم من سلطان دليل واحد دليل هون ان كنت اتجينا الى الكتاب من ايدي كين سنة سلطانة والسجاة مانا إذن كان حتى ما إذن قفضوا صاف إذن وما كان مماهن غناء النجم عليكم جوشي من سلطانة دليل مانا إذن كان ومانا إذن وقتنا وحنا دليل هالسرع بل كنتم قوما طاقين بل إذن إذن إذن إذن من ميت وخير في حجوثة <تصفيق> إذن خنمت وإذن كنتم حقا إذن قوما قلوا حد بذن إذن فأي إذن إذن إذن إذن إذن ولكوه لفاعيه وإحباريه بحضيه فحقه وحاوه واجبيه علينا بضشه من الله لدي النظر قولوا ربنا صديقا هذا الكيسي إنا إنه لذا يكون علاب بان رضمين إنه علاب بان رضمين إنه ورده إنه إيه نجده يضجال تساطيليه قدلك إله اوه قَالُوا ربنا فضينا هذا الكيس في إنه إنه إنه يعني يعني إنه إنا إنه لدى يكون عذاب عن ردونا إنا سيقول هناك بيجا وأنا ينبع ذلك بحال دعي إنا هالنا وقلنا وهان غاوين وقوة ما ليسهم فأنا هين بدنا لن قتلوا لأسي في العذاب عذاب كده حيث يمشتركون الشرطة كويين على كبير وذا جنوه وقالنا لما عداد وهرميسو وان الباغيو انه انه كذلك السلعان قوة قصة ما ينظر نفعله بالمجلمين الدنيا شعران قصة ما اليوم انهم ايو كانوا حيا حيا إذا قيل الله مرسل لقوله لا إله إلا الله إله, إله كالله عاودة مجرى إله الكريجر عاودة يستكبرونه ويسكفين جرى ويقولونه حدي جرى اينا انه لكاركو موق أعليها سناء إلى يالك النجر للشاعيل لأي الشاعيل من قبيه الدرتي مجنون وحدنا وارم إلى يالك النجر وحدنا فكنا منك وارم يا عبدنا الشاعر كهالك واحا وآخرنا والشعر واح الشيء اللي وقفه وارم هو الشيء الجر مركب من وارم هالك أولي وحدنا قبيه ما يالك خاص فيه جيران بعلي سفانا وتعال بل جاء بل شاعر مهما وارم رسول جاء ولين بالحق حق وصدق ورغمي المصلين الصي كور ثنا وحاضي عيوث ثنا والرب هذا الله بعدي ويا رسول الشيء الجل مرسول في, في الشيء اليوم إنكم مين الذي يقول كون تفعل على هذا الذي يقول عذاب العليم على حنم بطن عب طمنا الساع وما تذون فإذا أبغى المريم هي إلا ما عمل سموين كنت ما ينفع ما أنا إلا عذاب الله إلهي الدومي سموين ويا الذي يقول عذاب العليم تجعل قصتنا يقول عباد كعلم كالمين ما هي إلا عباد الله موعين وأن عباد كالمين علم على المخلصين إلهي اللهم برح كلامه هو إلهي جارك الله سبحانه وتعالى عد كلام إلهي وخلصين خالص إلهي هو سعر هي تغور هي عبثة هي قارشة الأمر رسول كيس أي برح كلامه عد كلامين عبد عد كلامين قطشة نوران رسول كائن عد كلامين عاد من عد كلامين كعب سائين عباد الله المخلصين فإن قم بإليهم معلوم ليقانوا الجنة هو، إليهم فواتي وهم يوم مقلون وقوى الله ما مصيب في الجنة النعيم بإحالان جنة النعوال الحيراء على سرين سرين سرين متقابلين الكثير جيران وصنع مرار بلان صوم روح روح عرق الجيغة دي سمارة كل وجه يوم بشك عرقين إله إلو عسوه مشتركينه حق الدمال لك عرقو سرين سرين متقابلين يطافوا على رطوا عليهم دسرين الكاتين والخ ومن معين إلا قصّ الضرم ما الخمران لغة المستنيب العيذة هو كاتح عرانت في أطنن وجنود وحجا ما لعول كريه تبص عليهم بكاثن ويا اللي بيه بيه ومن معين إلا قصّ الضر بيضاء رعت لذة المعان برا للشعربين لذة عبي بدون كان الخمران يسق ما عضه ووح ارمون بضن ووح جب بضن ووح علانه ووح روح سيوه بقول لك الشيطان بضيث او معان اي و اي لكن تاب الله سبحانه وتعالى فيه فرط الحق بلانت هو بيضاء حقا ببن كانوا يلدت من الشاريون المعان اهل يال معين. لا فيها قولوا ماها على الحنون لا فيها الخمراء بحيلا ماءها قولوا على الشيطان يسلحق الحنون ولهم ماءها منذكا عبية عنها خمراء الحق يجيزفنك وقوة بلايه مع الله مخالبنا فتغيره خمراء يدونك وهالوية قانا أفر فهالوية قانا الرحو عنا على الشحانون فهالوية قانا إنه الرحو واش فهالوية قانا إنه كالب بلد من ياش فهالوية قانا إنه من تغون أفر فالله سبحانه, سبحانه وتعالى من الزهيد لأكيها غولنا عرش روحك مهنا ولهم ماهنا عنها خمراء حكا ينزلقون الطاق وارم وعندهم مركي وحق منهم بله سبحانه وتعالى وعندهم يمقال يبقى قالت له الضرت قول دوده جابيه عين او اندواوين واعذكرت عكر ومصا لن قال على هنا فكو ادونك واكدي وين, أدون وين. ايضا كأنه محاذ ملايسة بيضاً أكون إليه وإذا كنت قداء الضغط معاها قشرة قطنق وقدا هو صعينا كعامة التعوينية بارف عشن برتي مكنون والقرية هو أن هول الوصف صحيح صافة ملايسة حقا قرصره بيضا ملايسة مكنون هو لإلالي فأقبل وقابل به الجنة بعضهم برخوت على بعضهم برسكة وقابل يتساعلون إليه وستوالي وارشكتن هي في دنكنه من لي تقول يا مدام قالت يوالي على شكهتاه استيمان يقول اتوبوا قرن قال وريدي قائر المثل هو منها الجميع كامل اني اني كان لي وحياه قائر صاحب للبن صحيح صاحب يقول صاحبك تحول الجري اينك عد مصدقين كور ما يسميات كمطاي ايلى مثل ما انا هم wa ila man iyallahu aina ayna lumadinu in laina hisaaba iyo masaa'af rawaynta esa si ugu dheejir qaar waxa leeyahay jannada eeraa nin nooca saaxib ilaamru dheejiray aina kale ma cid digin qoray samiyad kamta ay ila kunna sura aalaan muslim ilaahii subhaanahu wa ta'aalaa wa khusnaayii ruuhkasta oo raba loo ugaala ruuxa badka naarta ku jiree deeshadu ka daawado ilaahii subri geesii subri badashii subhaanahu wa ta'aah markaasa deeshadu ka feeraday xalantu muqtaru ma yarso xataraa u fiir raawo u qaakii taabkii ee tooyal jahiin naarta soo kaga jiray karam barka naartu faa qaalii duuuji le tudiniya de harakut eberow لا kulaar tan de harakut dhowadego waru laa naxu rabbi rabbay haduu saayn naxay oran ka harin oo sidii aan saaxay ka koola aan saaxib kulaa ahan la ila aan ka dheeray adduun ka tagayo من kunto waxaan aan hanan la maal maxdaariina kuwa naar ka maantahayra kuwa maantanaar ka koobay jaro naar ka xaalir kaan qamdi taan كان idii jeeray jira man kan haya weeye saxiixa qadana leeka ilaaliyo siisa barroso elay auto khaayay go'tan soo maray ee isoo islaamahu fi tarakallahi la tafadara nasu alila gariyu suranna ya martafusat sidadaati ka duu oo khariba oo balaayada bara oo صاحب بعباره صاحب كابارو. مرح إلهي إنه قديم يا رسول على الدين خليني برسولك الله والرسالة. فلديني صاحب. فاني أذكر حذكم أي خالد. والله البويس كافير يصحح كذا قناعي شاول. فاعطاه كذا قناعي هذا الله على الدين خليني. إلهي شيخ وتعالى ده الهي خطر بكون جثة إنه هذا. ويقولون نقطة طريق صحية ودعوينك ودعوينك هذه آد بأكد ربدي انت روح في عماني الهي سبحانه وتعالى ودينك كنت اقول لنا يا صحيح نحن خربيك وابلا يبرايك وصيدي كذا خاسرون صلح ومعتني عوض بالله مركز صاحيب كحن عدو قناس كإلالي الشيء يا ضدك لا لا لا تحيصانا كإلالي ويأبدك وشيطان فالله إن كنت اللي تذبيك وحدث لوات الهي بان قبلا رسينا أبو صربيين نعمي، لكونت وحانها لها نار متبارين هو النارها حاضر يبان كمين نقلها سألوا أهل كاسن كجيلة، مرتق سأهل جني رح يضرب يوي، أفهم أن نحن من هي النية بميتين ستره، ما ده أنا يوم من جنبل يوحي من كل حجيرة أن أونا كجني، مرتق أدم كذينزين، فوق أدم كالسيا وحي نصف عشرة يوافق كسره، هذا يدل كاسن كل متكم بقية مبهران waxa ka tarahay shoow gudweyn ee soo toobay aroos oo la soo lacag iyo aroos oo wahaa ka tagay sano ninuba kaadan مركو هالحين يعذوك كالماع واحد مسكح جرين أثمان نحن من مياه كما يصنع قواد دماغ إلا موت الثانى لما شغلنا اللي موجين قالوا له الرزق وما نحن منهم مياه بمن عذينا كولا علاج علاج مجرا مياه علاج من قوادنا مياه لما شغلنا قوادنا القبر اللي قبضه صم مياه صيني يقبل وريح الله وحيله هذا وحنا بكل حجر عند ما شغلناه علاك كذب بي اللي هو استوى الفوز العظيم واللي بنوي إليه سبحانه وتعالى الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لمتل هذا وحافظ قلبي اي ذلك لا ورمي هيسان فليعمر هو عالقن العامل اكو عالقن ور وها عالقن الله تبارك وتعالى جندا هي خير كائنات لقد دمن او ان عدد خلهاين او دمشور دبلهاين او وحي عبد حي و يرا كيلهاين او وحي ربته دكهري ور وها تقلو شقيتو عليه لمتل هذا قد عمل ذلك كان نبع مياه خير وخير بدل نزولا حجم التجارين نصور العمر التجاري واللي جاي أم شجرة الزقون متاجد ما هو شجرة الزقون يا رسول كانوا مرقوا في, في صلى الله عليه وسلم في هي في هي هي ويري خبايب نرجع الدون من قصة نرجع العيد نرش الدون قرنا بارك السائر نحن ما ننسى الرؤوف نتلقى الذي رسول صلى الله عليه وسلم وها الديباج الدية إذا إنس إله كايا قرن والبابيل هي دي, دي رسول يالا ما عدين او لا ما عين او بيو تسائل او انتي او عالي وهو البوخري وهو الشيء عكلي فحق انت لو غادي تقول ما عرفنا انه ان الله وان كان غالينا سبحانه وتعالى اذالك الجنه المياه خير الخير بدل ام شجره الزقوم سجده شجره الزقوم لانه انه جعلناها جيدة وخنكبنا كيف ما فهم كيفنا مغربنا لضع علينا جعلها اوجهها والله مركي شجره الزقوم لا شيء جيده نتا هذا جيد ضبقو يدو كباش شجرنا توصل مثلاً في كمير يبرعان تساقل لو هو يتساقم وها الفحص سنة يزقوم كله واقنا بقنا صادق ضبقو قالوا إن أجعلنا كذل وهو كذي قالوا إنها يد شجرة واجت تخرج كب هذا في أسن الجحيم النار تكبر كذا كب هذا وها البيت وهالكذا يكبر الله يوصل الجلاد طلعها مريها هذا يوبه حار كان وحد مودا فوسو شادين شادة نجيم شادة مرتادنا الصوفارن bayno oo iyo aro natu leeyahay xirno way farnaan mina geeda xaggeeda samaal ugu way baxnaan mina geeda xaggeeda albudoon calashay kubsanayaan suma in allah markay ku gubtaan waxay leeyeen calaya geeda dushada la shooan barah min ثم إن الله محي عليها عريها جد زشلوا يكدوا الجين يوم رشوفا برح أو من حميم من هوا ثم إنما رجعهم ماشئون نقاون يعني قريقو كاسوا عبيتان كلية لا يرجع حين قريقو لا يمشؤن نقاون يعني وناتج حينه هوا محاصل له لهو قال إنهم يجو ألف وحيد توج جايين أباهم أبوي القرب قال لنا يجو بايتهم فهم يجو على أصاين ذاتك أبوا أضبي يورونك كدة كدة يوم أبوا هذا قال أنت ويراجن بالنشا جاي ابا انه واحد <متحدث> من كتبه بينه بحاله والله قبل له حادم قالهم يابا هرتوا قوم قريشه الكتابو كتب كيف كان هذا عاقبه المنذرين كيلود الله المخرصين مريم وعرف طبيعه في العناتو عرف طبيعه بمساني أنه قتعدوني أخرى المحمود من إلا الله بن هبيب إلا إلا الله خاترين ولقب إنا أدانا والله إن أدانا وحنور دواقن النور قال نعمى المجيبون هو أجيبان أن رغون هو أصرح لكي أجيب أن رغون أعبدهم سبحانه وتعالى ونجيناه وانبادبالين وآله من القرب العظيم فربدي ويهي بنكبادبالين وجعلنا ونحن قادرين دورية هو هم يو آل باقيان قواعري نعبد الصعيد اللي يعيها لما يكمل زي يفري رفع عمي أو ثرمي أو عن هالعروتي نقول له النهار صدق عليها مجروح وحامئي صعب مسلمين وتركنا عليه لا رسولك الى الله سبحانه وتعالى او كن كن كنت وكنتن كن انت الى سبحانه وتعالى دين الرسول يرى مركه الى الله سبحانه وتعالى دم دمضه ودمغرته مني امان سلام نبجريها جريحه تعالى انه شيء في العالمين عالم جديد ان انه كذلك في اناده هو اول مره بين الجيل لك إله إسلامك أوسط الميوع على إستاجاديه صافقان شدده يلي بطلوا جبت بله نبالة سبحانه وتعالى إنه والنفث من إبادنا بكميلها علوم من هنا إله ثم أغرقنا وام ترقينك وبيفصح عن على خيانة قوي كله قوي الضمير هذا سر ينتهي له سوي جبت وإن من شيعتي مها ku كواه الدين كسائر الدين كسائر القوى هاي الراعي وحافكميلها لإبراهيم من شيعتي أتباعي هو استجح رعاية بنتي سرعي وحا قمضها لابراهيم. إذ وقت جبه كمنه وشي عيسى ونبي إبراهيم جاء ويمن ربه رب جب قلب دوليم السريق قلب ان قلب إلهي هو ينعذك لعنى قونة واش إلهي ان اوضج لديه مل ايو كبت بابه وكان اوضج كفر ايو الشرك ايو النفاة ايو الطمانع ربه قلب جيسي كبت بابه <تصفيق> وذكر الوقت جيب. قال اني وابراهيم يا قومي ما تعبدون من حد عويس عيف كن بين ابور اعلي اثر وله يا الله لا اله الا انت كما تريدنا دوري وله يا الله انا اوره وله الا انت كما ترتضى كبي عيف كن بين بين عدد إلهي غير عودان فمعظم الكملين من فريه يقبل عالمين عتقف لمن يستنح حد كف لمن يستنح كمر لمن يستنح إلهي للكثيرين فنظر أوفي الحلم في النجوم سكوف في فقالوا فيه إن سقيم أنو أنجفان يهربوا صومر السورة الانبياء عيد بأري مركز اللي هكا إنه عتو أرسل الله حناج إنسان وهو عبد إله النبي ملكو الله حياة دخل وحا ريال بي حانا صالحا يقول لي رياني انتو عركت في ريلا وحو يري وحا امو قطعنونا عن حانوصان ايوه انا ماشي اذي كريمك فنظرة نظرة في النجون فقال بي اني استقيموا عن حانوصان فتولوا عنو ويكجس مدبيني حالا يجيهم ويكفتك انو مرغو دورة سكتور ويحكاس وحا ايش يجيان صالحا ان حانوصان دونوه يؤلن اذي كريمك فراق مكي التقان وهو إيشي فراقه وهو إيشي إله آلهة إليهيالكو لحق وضع فقالوا في أله تأكلوا ماذا؟ عنطا إلا أن أكتب الله لك إياه إياه باستيوحنا لله يهدو إليه وين وبرك سوزه اللعنة يا ما لكم راسمتكم لهذه وهو عليهم نبشوا ضربا انو جراعه يدي اليميني قعت نيكتا شي خوهوو جراعه نيكتا فوق بلان مركي هو ساوو جلس كدب ايو وسبح بح شيء وتعالى حق وداو وريشيو جراعه اي شي اوو اي شي عليه نبشوا ضربا جراعه ووجه يدي اليميني وميتفو جراعي ساق برو كويس ايدين الي يبران حق سير سيتونا يكو دجدجاي قالو وذو يا تعبدون صلى الله سورة الانبياء قالوا إذا تعبدون ما أحد عودي إستان ما تنحثون وحد ذنكو قراتين والله إله إبان خلقكم من الأبوري يوم أسعمل من وحد ذنكو سمايستان و القراثين وحدنا السمايستان يذنكو إله إبان أبوري سبحانه والسعاد. قالوا إبانه له له أولس بنيانا لسمه فألقوه في الجحيم لسمه وين سمايستان وين آذي آذي آذي آذي قدام أدكب هسان فهو طورة تصيرها سعني وحي البيع لها إلهي ذي نسوه قلب قال ربنه له قنيان أدونك قمتوا جلية وحسنته ونبكى فقال لما يشيرونه أقول شيئا فشاملت المرحة والسودعج فقال لما يشيرونه إيه إمبرن سيوشي قد كعي وقاله كيدا لغاربا يلابض عني يا عذاب فجعلنا هم الأسفلين أكواه وصيان قلقنا بكوخة waahay rewen meen hirim bo alleh subhanahu wa ta'ala inay guwaan bayteen oo koocel beelan alleh subhanahu wa ta'ala yahu ku dambeysiye wa xasaad yeegareen rabb subhanahu wa ta'ala ka dhex janagu إلا إبراهيم عليه السلام وإلا نار عالمي خالق لك ثين علاق وهوا كتير ما الخروج وحوجه الرئيان وضد مقيق أنه إسلام كور كي آخر الله وقدوم كي إبراهيم مرسى عن التصي آخر إبراهيم عليه السلام وتعاهنونه خبر حبر وما كتب إبراهيم بحب ليه بين نصف ما أولاد قوم بشار اين ذو غلام حالي ما كره اليه ذاتي وحبست مرجو الى الله عز وجل ذكر وغسريا وحق خير يا كفر الى الله سبحانه وتعالى ما تصاءت بتذكيتي الى ذلكي الى خولي الى مسجد الجنان سبحانه وتعالى سو قاعد الداوين اي ولد سيب فبشتناه بغولانا حلم بالقضى فلما البرق اولكم مر كو غالي نعمه ميسان الصعي الصعص قال يا ابني اقولك ايو اني انو اراو حنقاركي في المنامي هردو اني انو ازحك هناك وقورعي فاند الروسيري ماذا تلعب بحال عركتاو بغطاني قول تابع عركتا تاسا نحن ريو قواركي خيادة امبيضنا هو وحي قانو يا عباطي قانو اقول يروي او قال الله سبحانه وكا اصعدوا موقتي يا جاري قانو اقولكو قوارطي المكه لمالك قانو ادعوه ايه واحكا لمرسوكي وخلل أغمك على سبحانه وتعالى جساس وهو يا أباك افعل صميمات ومر وحل وأمهل ستجدن واذهر الضمطة ان شاء الله وإله يهديئ إله ومنصة بين أقوى صوائنا وأن صبر إياه وحد وصوائنا سير فولي وهو الهي كفري خرمه أصل لما مركي إلهي أهو بغان سميم وويل خينة وعبه ووهي الهي كفري سميم النبي ابراهيم أولاهي سبحانه وتعالى أمركي ci oo qaatay mid walba ilaahay u hoggaansan wata luu usuxiiil jabi wajiga wajiga ugu suuxiiye indhiisiga arktwood uu dalay jacir yaa hadari ee gaar in wax u soo qafto haddii saacad barka oo ilmaan barka lagu jacal yahay oo ku dhayda وقال الله وصغ لي للجميع يوجهك وناديناه عنه ببعض أمره أي يا إبراهيم وإبراهيم إبراهيم، ووضعنا قد صدق الرؤيا في رياضي خنبه بكشك أنه كذلك نزلت مركعة وين هلقنا الصارق عفرتنا صنق جنب الوقت عيديني أي عيبين الله سبحانه وتعالى سرد الجيد وولكي ماشي على كان قد صدقت الرؤيا في رياضي خنبه وهو إن أنه كذلك النجي إنه هو وقف ليصي إن أنا وكذلك سأفعل نجى المختين هذا كإحترق ثم سأصل إلى بلدنا وأرى المرن أو امتحانك أبغى هي دعوة وقطعنا إن هذا اللي هو البلاء والمغيب إن هذا واحد من إبراهيم رأى مراهق وسبيه اللي هو يستوي البلاء والبلاير يامتحان على المدين عادتيه ألقى بالله امتحان ألقى مركز هو قصة البحر مركز ربي سبحانه وإبراهيم الذي وقف وحكت إليه ربي وفريب مركز إلهين هو والجلي والتخذ الله إبراهيم خير هل كان إبراهيم سبحانه وتعالى جيد صحيح واضح إنها لوحة النبي إبراهيم طلعت أول كيس جورة ليلة اللي هو يسوي البلاء وامتحان على مبين وعد وفدينا أول كيوم كفرميه جيت إحنا جورة يوم كفرميه علمن ون آدي علمن لا يستوى الشك أفرت أنصرت جناد الداغن على المفرطة وخرجنا وانقطعنا عليه جاهيم في الآخرين ضد كبا بنحور أطنا الحسن لعمان خروه أبو الجراث سلاما على ابراهيم ارهب إن كذلك سادنا نجل مختنا الله فالنبي ابراهيم عليه السلام دكا او ويلكيس وغف وغفر مي جويقي سادنا كل كست الى الله عاود او الى الله كثر سبحانه وتعالى إنه نبي زين إن عيادنا جناب المؤمنين إلهي يغنيه وبشرناه نبي جاء واو بشارنا بيت مفتلنته عن المفاتين ويقول وحقا يتصورت ووحقا لو ابو تانكا يهودا ايو نصاردة وحقا حقول كدور عليين نقول لها اسماعيل با مركز حزان عربت ومركز الحيدهن وحقا اسحق ودوقع مركز اللي قصور رميبا مرضا من الهي سنة دليل با وبشرناه باسحق باالك وقال لها ابال مركز محق من المخضر ايه جزيزي الهي نقول كنتيب وبشرناه ونبشر نبي اتحاق نبيا حارويا من الصالحين وصالحين تقامل وباركنا ومبركين عليه إبراهيم ديشي وعلى اتحاق ومن ذريته ما وحاق قامل دوري دولي محسن من الهي عابده ومحسنه وعبايسه سئسي عنه وظالمهم بقامله من ذلمين نفسه مبين وذلمي سعجه قال بقامل نبي إبراهيم وحركة جاريه ونبي إسماعيل ما علاكة الله عليه سبحانه وتعاطي ومن ذريته ما محسن بقامله ذريته وضعهم باكاملة قال مد الميل نسك مبين وقد مننا والله قد مننا وان مننا يسمى على موسى موسى وحارون ونجينا هما وانكبت بعدنا وقومهما كيبن إسرائيل من الكربى نبكب انكبت بنا القربى العالين ويناده ويشل لقد ليو ونسرناهم ونقرقرنا فكانوا ونسرناهم ونقرقنا كيبن إسرائيل فكانوا رحيناهم هما الغالبين هو غاية مغلوية والدون كوارا وخور بابي وأتيناهما النبي نبي الله موسى يهرون حسنًا الكتاب كتابك المستقيم أو حديثي كتابك سجنا عذار حدى حقنا عذيري أيامك من وهذيناهما ونحن من أسر هذا المستقيم بكونه وضطره وتركنا وانكسرنا عليهما النبي موسى النبي هل آخرين <تصفيق> نبي عليه موسى نبي هارون دشوا في الآخرين وكإلهين بل كورثين سبحانه وتعالى إن لمانه أرجع لهن ختقت نبي سبحانه وتعالى تقدم بدهو سلام على موسى وهرُ ان نالو كذلك الصا والمارد نبي الله موسى ونبي الله هارون بين الجسئين ايتيا غارقميه توك على سبحانه وتعالى والمارد وان ان سبحانه وتعالى الله نبي الله من عبادنا قد كمدها وين نبي إليان لمن المرسلين لفرشوا كميرها إذ واختغي قال الوكوين لقومه ألا تتقون ماذا إلهي كعب سني قوم تسيره كله وأنا سبحانه وتعالى ماذا إلهي جائدين أبرتك كعب سني هذا غير عاودة أتدعون نعاودة بعرم إلهي واتذلون ما كتغتا أحسن الخالقين الله سبحانه وتعالى أولا تنكوه وحصوري ماذا أستدعون بعلم عبد الله من عبد الله تعالى يا ربك أحيث هام بعلم بيوية قال أنا بعلم الغاب وهان ويله المفتلم بعلم إله من العليش يعني يا رب ويسألون أحسان خالقين إلهي قاتل محلوق لن أبور يا خالقين أنت كنقوه نكسنا ميلكتك الله إلهي ميلكتك إيسان ربكم إليك يا أبور وربها وعثم أبي يلتن أبوري ألا ورينه في الريحي فكذبه هو ألي سبحانه وتعالى ويسديني يقولون كيه فأنا مخضرون أخوة نعرف اللي حاضرين يلقيني كميدين إلا عباد الله المخلصين مهيون نعرف اللي حاضرين يلقيني وينسرون يسوي ويسرقنا وانكتكنا عليه إلياس جوشي ستراخرين الحسن سلام على إلياسين إلياسين سلام على إلياسي جيبريل جيبريائي نيكال هي نيكايل سلام على الياسين الياسين يشلس السلامه عاد انه كذلك ساته نجر محسنان انه اول من رئيسايا انه اول من نوى لسهائي محسنين انه نبي الياس من عباد جنابه وقمدها المؤمنين وان اللوطن لمن المسترين نبي اللوطن وقمدها وقمدها وقمدها الوقت اللي وبكرهت الوقت اللي نجيناه عن بالني واهل له يا الكيسي أجمعين الضمان إلا أجودا حوار مويان و في الغابين كوي عرب كحري كمن ثم دمرنا وان بابي ما وان هلاجنا على خير ما كان استغى إيو لتكسب بالني إلا حوار مويان أنت كرانا وان بابي نبالي سبحان وتعال وين نقم وريح الله ضيع عرب وين نقوم رسمورنا ومرتان عليهم قاموا الله الناس لوجه لاجي مصبح هنا وقت الصبح حلقا يقعد جيران مكشامي هلكوا صفران أيه حلقا هاي وبالليل هذي النواض مت صانع ثلاث مقرمين وحجرين يحولوها إيش تناجي نخليه قصوا ويانس حلوها لاجي راهي رسول كيشي جديد مع أسس التناجي اللي واضح التناجي إن كان مع أسس الله سبحانه وتعالى رسله كيف غفرت الله هذا جديد والله تعالى نساه ودي بتوين بدل ويا انطاسو ديال دشان دونته ومرنا عقبه انباريه سبحانه وتعالى قام طاقه هبه ولد اا ما كانش ف سفرتان ف احمرتان انا هلين ضمرتها فرفعتهم مد بين كعبه قادين انه و خاي كو سدايين يونس ابن من المرسلين والكاميرا و بكره خاص مركه في وقتي في الى الفلف في دونتي اللي وكال الله سبحانه وتعالى و لا تكون رسول كأنك صاحب الحوت و حقا قبر لعن السبري و ايه يقول يا سبحانه وتعالى و هل منه قلنا صاحب الحوت فقدر تبقى رسوله نبي الله يقولوا الهي يلايه و اتكيثي و اتكيثي لها عنا باكخير بلان و كفى بلان فقد كذب بان بشار ايو رسول الله حديث و احد ياريك wa haffa mayo de waxaan la hadin habsamayoo dadka ka calan oo doon daa koru natina suud ilaayna fasurtu ilaayna dadku wadhu ka fadhiiban yahay wa inna yuwasal amru saliha wa kutasabi waqti gaaba qawnoonsa ilal kulti doonti hageeda almasxuuna la buuxii sataa ليل أن فريدين، أخذ بي، وعلى سو قصاب وقصاب، وعلى قارس تمسى مر والبنا ويديل ينالك فورا، مر خصو بدر ذلك مر من نغلى إني لم كوي لقاي من سو قصاب، وهو مريم استوى إليها حجي سلقة عن تول أو واحد الوعاء نتليه وسلقة على ذاته استوى حجي سامر كيزد قال له فيه فروى عنه استوى كان هذول صنعين من المصابين كويله أنت كذب كويله سبحان الله تعالى إنبرن أطه بحساب إلهي فرصة هذول صنعين صلّى الله عليه وكونا لها في بطنه حوت كعلوش يكونا جعل لها إلى يوم يرجع تون تكذب سلقة صار قريب هالقصة ونقولها لكن فوقه بالبادي إلهي بسم الله والصلاة على كل هرماء كل هالله كل هرنة مركد دوا صلو كت ما أرض علق إلهي بالبادي يوم وقع رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله عباس يقول يا غلام إني علمك مع حديث الكاميرا هاي إلهي بسم الله والصلاة على وقت الرخاء أقنص أعرف markii xaaladda saadaa ku jira sayaha haa ku tahay ilaa nihay laawl nimaaray iyo waxa ilaahay ku siilay ilaahay ku ilaaw ilaahay xuso sunu cibaayta dabali qalbiga ay ka kujro arxar ilaahay ka xaf shidda markay ku dhacdo ilaahay ku xuso sanay ayo في عمركم رخاء كجيئ ان ككبري مركا دمكو داين في امنت بالذي آمن ذي بنو إسرائيل وانا من المسلمين على الوقيق جوالو الان وقاعفين لله يونس مركا حالته على كو دعي الله سبحانه وتعالى وكان بدبريك مركا اعرف الى الله في الرخاء يعرفه في شدة يني لو انه كان من المسبحين فانت عايش الله اله الى الثاني ورسول الكو يلي صلى الله عليه وسلم ورح قربك ومد عدوه وحديث الان كيف صحيح يوم ومده الله اله الى ان سبحانك الا اله سبحانه وتعالى كو مباله وكفه وعليه صحيح عشانك كيف مركبه اله تقبل يوم اله وحي صحيح صحيح يوم صالح يرفعه اليه يسعد الكريم وضيبه هذا القفه عنه مرض بحيك انتوب اله اله بدن الحوت إلهي إلهي إله المركب كره سبحانه وتعالى كثيري وتصغيتوا ملائكتي مع قش ان كان سيدنا هل الغريب لا اله مغيننا ثم قرنوا يونس ما تي هاني يا مالم باخير سو كريد ها ملائبه عرش الله اي سبحانه وتعالى ما كان قال حف ما وتعالى بالك امر لا لبي سو كنغا لكلمات الى يوم يوقف والله اعلم